وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ إِذْ مَا تُبَالُ وَتَفَأَمُنُ لُذُرْ فَتَوَلَّى عَنْ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفج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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثهود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فالقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب سَيَعْلَمُونَ سيعلمون ودمن الكذاب الاشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لهم فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ كِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر ذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا لَمُوبِ آيَاتِنَا كُلُّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّاءُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة داعته ادى وامر ان المجرمين في ضلال وسور يوما يسحون في النار على وجوههم ذوقوا سقر انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْ اختصر ان المتكين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر